Yeah. <laughs> ودعيليا واش من عيب انا لقيتو انا الكيتوه فيا اركم واش من عيب انا يا الكيتوه فيا واعيش How oh, we? قد دب وقلب مقسم فيه <تصفيق> محال ما غير وا قلبو قاصم فيه بحنّات ما قربي وما في صوابا al li ta